بُوكتو. تسعة عشر. تسعة عشر. وَكُوِينَا. في المطبخ. في المطبخ. إيش لي <كوينة> عندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد؟ شتو ساكاش ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد ان تطبخ اليوم؟ غوتفيش او غاز. اتطبخ بالكهرباء او بالغاز. هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ Треба هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ كادست تشاشتا؟ أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ كادست سدوفتا؟ أين الأطباق؟ أين الصحون؟ كادب بريبرد زعدين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ والسكاكين؟ مش لي اوتوارچ عندك فتاحه علب عندك فتاحه علب ايمش لي عندك قناني عندك قناني عندك مفتاح للفلين أعندك مفتاح للفلين؟ داليا قطفيش سوپتا وووا تينجر. أطتبخ الشوربة في هذا القدر. أطتبخ الشوربة في هذا القدر. يبرجش لريبتا وووا تابا. أتقلي السمك في هذه المقلات؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة. Го печеш ли зеленчукот на ува скара? ا تشوي الخضار على هذه الشوايه? ا تشوي الخضار Јас ја покривам масата. Ана اجهز طاوله السفره. انا اجهز طاوله السفره. Овде се ноживите, вилушките и лажиците. هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق اوف ذا ستشاشيت تشينيت هنا الكبايات الصحون والمناديل هنا الكبايات الصحون والمناديل